بسم الله الرحمن الرحيم جلست في مجلس في الاردن وتكلمت كلمتين عن الصلاه ففي في واحد شايب اردني عمره حوالي السبعين قال شيخ كيف نعم قال انا بدي اعطيك قصتي مع الصلاه انا ما اذكر احد عنده قصه مع الصلاه يعني الواحد عنده قصه في وظيفته قصه مع وحده يحبها قصه قصه مع الصلاه قلت عندك يا زلمه شو الحكي عندي قصه مع الصلاه قلت طيب يا اخي لا تسععطني قصتك وانتهى قال انا يا شيخ لما كنت شاب كنت ازعر ازعر داشر يعني داشر يعني خربان يعني. فا يقول لكن كنت بصلي كل اصحاب الزعران ما بيصلوا الا انا بصلي يقول فدخلت مره للمسجد بدي اصلي لما بدي اكبر شفت مكتوب على حيط قدامي قال صلى الله عليه وسلم من طب الحديث ضعيف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلات له يقول بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي يعني أنا ما إلي صلاة طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر لك شو هاضي يا زلمه أنا ما, ما إلي صلاة أنا بصلي ليه, ليه, ليه شو تدري بلاش صلاة ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي لا بلاش صلاه عشان تقبل الفحشاء والمنكر شوف ابليس كيف يلعب بالناس يقولوا اقعد يا شيخ عشر سنوات ما أصلي لك شوارعك يا صلي على الفاضي يقولوا بعدين حضرت حفلة مرة من مرات فيها واحد جداوي يقول واحد يعني من جدة يقولوا في ناس مدري ش يسوون يقول فجلس جنبي الجداوي وسكرنا فسألني يقولوا احنا سكرانين قال انت فين صديقتك قلت ما عندي صديقة قال كيف انت ما تزني قلت لا ما بزني قل ليش ما تزني قل ما بدي ازني قال طيب ما تزني أجل ليش ما تصلي هذا هم سكارة سبحان الله لكن أحيانا خذ الحكمة من أفواه يقول قلت ما بصلي لأني بشرب خمر. قال اسمع يا بو يعني. قال نعم قال احنا بيننا وبين رب العالمين حبال حبل اسمه بر الوالدين حبل اسمه قراءه القران حبل اسمه الصدقه حبل اسمه الصلاه انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الاول وكطعتك انت لما ما تقرا القران جيت عند الحبل الثاني وقطعته انت لما ما تصدق جيت اروم الحين. عن جيت عند الحبل الثالث وقطعته يا بويا خلي لك حبل الصلاة بينك وبررب العالمين يمكن تحتاجه يوم من الايام يقول خل حبل الصلاة بينك الله. يمكن تحتاجه يقول قلت والله كلام صحيح والله كلام صحيح يقول اطلع من مكاني وأذهب إلى بيتي وأغتصر وصل المغرب والعشاء ومن يومها ما تركت الصلاة إلى يومي وأجر هدايته في ميزار حسنات من وهذه من فضاء للخمر قرأ لأن الله قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويمكن هذه المنافع يعني ففي مزرعه لاباك السكره ان حسن نيته طبعا وما اظن ان هي العقل واقم الصلاه طرفين النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين